فيولوجي بسم الله الرحمن الرحيم عمر فَأَرْسِلْ عَنِ الْمَاءِ وَمَنْ خُلِقَ مِنْ نَفْسٍ قُلْ مَنْ فاستغفى الله واستغفى عنا فاستغفى الله واستغفى عنا فَنَا وَرَبِّي كَادَ Learn zo Həqəktər. a وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أُلُوهَائِهِمْ man ma 6哦 n' prend One ənnəm